بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علّم القرآن علّم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علّمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان والنجم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ ظَهَرَاهَا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكمام 114. والحب ذو العصف والريحان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 117. خلق الإنسان لَنَا مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ 117. رب المشرقين ورب المغربين 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بغزخ لا بينهما بغزخ لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي آفان كل من علي آفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه اقران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفقه لكم أيها الثقلان سنفقه لكم الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ, أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ابي اي آلاء ربكما تكذبان يغرسن وعليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل وليكما شواغ من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ ربكما أيوم إذ لا يُس أَلعَظم بهه 32. فبأي آلاء ربكما تكذبان 33. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 34. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 35. فبأي آلاء ما تكذبان فبأي هذه جنم التي يكذب بها المجرمون هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آن يقفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. ولمن خاف مقام ربه جنتان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذب بان ذوات افنان ذوات افنان فبي اياله ربكما, ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء وماتكذبان فري اي الاهي ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من وجن الجنتين وجن الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه إن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جام فيه إن ففي لم يطمسن انس قر لهم ولا جان فبأي آذاء ربكما تكذبان فبأي آذاء ربكما تكذبان, ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 121- فبأي آلاء ربكما تكذبان 122- ومن دونهما جنتان 123- فبأي آلاء ربكما تكذبان 124- فبأي آلاء ربكما تكذبان 125- ما تكذبان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فيهما آلاء ربكما تكذبان فبيأي آلاء ربكما تكذبان إمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَران إمَا فَكهَةُ وَنَخلان فَبِأَي آلَ إرَبّكُم تُكَذذبَان فَأَ آ يرَبّكُمات تُكَذّبَان, فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن ايات حساب فبيأي آلاء ربكما تكذبان ابي أي آلاء في الخيام حرمت قصورات في الخيام فبيأي آلاء ربكما تكذبان بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مِنْ إِنْسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا آتٍ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مِنْ إِنْسٍ قَبْلَهُمْ 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. متكئين على رفرف خضر وعبقره الحسان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والاكرام تبارك اسم ربك بالجلال